بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة سؤال يحصل إيه لما الأمانة والإتقان يتقابلوا مع بعض ويتفقوا مع بعض ويحطوا قدهم في قدهم بعض ويشتغلوا مع بعض <تصفيق> يعني معلش يخدوني واحدة واحد لو واحد امين قوي قوي قوي ومتقن في عمله قوي قوي قوي لو في الصفتين دول يحصل إيه بعد شوية أقول لكم يحصل إيه لازم ينجح نجاح مبهر ودي له فرص رائعة والله العظيم قعدة في الحياة الفرصة ستأتي ستأتي وبحجم كبير للأمين المطقن الفرصة ستأتي ستأتي اهوه انا بأكد عليها وبقولها تاني والله متأكد من اللي انا بقوله يا أمين يا مطقن فعملك والله العظيم ما معاش فلوس مش لقي فرصة تكبر في شغلك نفسك حد يكتشف موهدتك والله العظيم ستأتيك الفرصة بس مطقن أمين اطمئن هتكبر هتكبر وحتنجح هتنجح وده قانون من قوانين السماء في الأرض لازم هيكون النجاح معك انا بحكي لكم حكاية إيه الحكاية؟ حكاية عم صابر الحاج صابر دو كان راجل بيشتغل فني في محل نظارات في الأربعينات سنة في حوالي 1940-1942 في مصر وهو راجل فنان وراجل مهندس متميز ومتخصص في موضوع البصريات ومطقن قوي قوي قوي سواء معه شلوس وهو شغال مع واحد خواجة الخواجة دون عنده محل كبير جدا أشهر محل في مصر للمشاهير كلهم في النظارات خواجة عند الناس كتير بتشتغل نصهم مش متقنين ونصهم مش مهتمين بس في واحد متميز اوي ايه امين اوي اوي هو جربه كذا مرة صابر امين اوي اوي اوي وصابر متقن اوي اوي اوي والله العظيم لازم الفرصة تجي لك يا صب لازم قانون قانون السماء يحصل ايه يحصل ايه أن الراجل الخواجة السويسري صاحب محل النظارات الشهير اللي تعب عليه واشتغل وعايش في مصر بقاله سنين ابنه الوحيد عايش في سويسرا وهو راجل عايش في مصر وراجل كبر في السن وفجأة جاله كانسر جاله مرض السرطان والأطباء قالوله أنه هو مش هيعايش كتير ويبدأ الراجل يفكر طب أنا حاعد في مصر أعمل إيه أنا لازم أمشي والوقت دو يكون أوقات صعبة في العالم وحاربة عالمية والدنيا مقلوبة فيقرر أنه هو يمشي فور انا مش قاعد وينده لمين طب أعمل ليه في المحل أبخال حقبيعه مش حعرف أبيعه, أبيعه ولا لأ فيدور على المتقن الأمين اللي عنده الصفاتين ويروح لصابر الشاب ويقول له يا صابر أنت متقن جدا مش هتضيع المحل وإنت أمين جدا مش هتضيع حقيه الفلوس اللي معاك مهما كانت قليلة حبيعلك بيها المحل وتسدد اللي تقدر تسدده على أربع سنين لابني لأن أنا مش عارف هعيش ولا هموت ويمضي ويسلم له المحل ويلائي صابر نفسه صاحب المحل فجأة فرصة فرصة عجيبة بس ربنا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملها القصة اللي أنا بحكيها قصة حقيقة يا جماعة صابر قبر المحل وبقوا محلات ومحلات ومحلات للنظارات وفروع كتيرة كتيرة كتيرة ومن وفاقه فضلت الفروع لغاية النهاردة باسم الراجل السويسري مش باسم الحج صار وقال لولاده تفضل باسم الراجل السويسري وفاءا ليه وسدد اللي يقدر يسدده ومات الراجل وفضل يبعت فلوس لابنه وكبر ونجح وربنا فتح عليه ورب ولاده أحسن تربية لكن أكبر درسة دارولهم أنه خافظ على اسم المحل باسم الراجل عشان يعلم ولاده الوفاء وقال لهم إيهوا اتغيروا الاسمي خلوه وفاءا لهذا الرجل يا سلام لما يتجمع ثلاث حاجات مع بعضها أمانة مع إتقان مع وفاء يحصل إيه؟ يحصل نجاح في الدنيا ورضى من ربنا في الأخرة شكرا والسلام عليكم ورحمة